إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أن به جنة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 ولسليمان الريح ودوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه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 كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهِ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّهِ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 بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا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 وما أموالكم ولا أولادكن بالتي تقرضكم عند نازل الفاء إلا من آمن وعمل صالحا.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 والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الززق لمن يشاء من عباده ويقدر له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 وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يذرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير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 وَيَقُذِفُونَ بالغيب مما مَكَانٍ بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب